119. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا 110. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم توءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له دون الله وليا ولا نصيرا يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشححة على القير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فَمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَ اللَّهِ يَسِيرا يَحْتَاجُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَهُ لَوْ أَنَّهُ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا 114. لقد كان لكم في رسول الله أشوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة ذكر الله كثيرا 115. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما